ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ وَمَا رَبُّهُمْ بِغَافِلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِذَا لَقيتُم الذيينَ كَفَروا فَبَبَْدِ قابِ حتىََّ إِذَا أَثخواَاتُمهُمْ فَشُدُّ الْوثاقََ فَإَّ مَن بَعْدُ وَإَِّا فِدَ أَنْ حتىَ تَوو الحَرْدُ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 ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل الاعمالهم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 رِئَاسٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى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 فإذَا أُزِلَت سُورَةُ مُحكَمَةٌ وَذُكِ رَفِيهَا القتَالُ رَأَتَ الذيذينَ فِي قُلُوبِهِ م رَضَُ ظُرونَ إلَكَ نَظَرَ المَوْغْشهِ عَلَهِ مِنَ المَوْوت فَأَوول لَهُم. قَاعَتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتجوا على أدبارهم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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُو مَا اسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَتْ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَارٌ ٱلَّتِى يُخْرِجُ ٱللَّهُ أَضْوَانَهُمْ وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ وَل نَبْن وََّكُمْ حَ نَعلَمَ المُجَاهِينَ مِنْكُم وَصَّابِرينَ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 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَلَا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر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 وإن تؤمنوا وتتخوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيلهم إِنَّ اللَّهَ فَيَمُنُّ كَمَا يَشَاءُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن قوما غيركم ثم لَا يَكُونُوا أمثالكم